I don't want you, my God. You're the enemy, you're the enemy. You're the enemy. I don't want you. نل مائن انتل مائی ان کو آئی میجوست انسب رب کیا انت مائی لولا کما كانت ولا ارزقوها ابدا تكون اوجدتها وگفلتها فالكل يا رب امین انصر بالرزق فالرزق هو وما تهون ان تضمين لكل ما تسعى کم نسین مہوت بھم سان پوکم نین م ما نكن وأنت وحدك من يصون وبما كسبنا لم تآخذنا ووحدك من يعين أشدت يا ربي يكون أنت المهيب والمعين أنت خلقهم وفناءهم كاف ولون أوليس هذا آية لله لوراة العيون لوراة العيون أشدت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين جل م